السؤال رقم 28 عند الجولان العادي وضعية صحيحة ألف نعم ب لا أعيد عند الجولان العادي وضعية صحيحة ألف نعم ب لا